وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم وأسر واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لَهُمْ إسرارا فقلتُ استغفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرسل السَّماءَ عليكم دراراً ويندِدُكم بأموالِ وبنينَ ويَجعل لكم جَناتٍ ويَجعل لكم أنَّهاراً مالَكُم لا ترجون إِلَّا هِوَ قَرَّاً وَقَدْ خَلَقَكُمْ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القبر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا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 ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا بِمَا قَطَعُوا آتَاهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تذر عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا